والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وين يومئذ للمكذبين ألم نهنك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وينوي يوم للمكذبين وينوي للمكذبين ألم نخلقكم مما إممهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرين وينوي يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو أموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأصليناكم ما خرعت ويرؤي يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يا طنقا الى ذن يذي تنات لا ظنين ولا يغني من النهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله كانه جماله كانه جماله صفر كانه جماله كانه جماله صفر وَيَرُؤُونَ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَأْتِقُونَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَأْتِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ويل يوم إذن المكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ايا كان لكم كيد فكيدون ويل ايوم عيد للمكذبين ان المتقين في ظلال في ظلال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون